يا ايها الذين امنوا اتقوا انفسكم واهليكم nara nara وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد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 نورهم يسعى بين bæn wabi يقولون ربنا hæm. لنا نورنا واغفر لنا æt على كل شيء قدير